الحمد لله وصل الله سلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن السبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد فما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد فما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعدNO فننتقل إلى باب جديد من أبواب الطهارة وهو باب الغسل من الجنابة الحقيقة أن النسخة المعتمدة من العمده هي باب الجنابة الغسل من الجنابة الظاهر أنه تصرف من الشيخ البسام شارح الكتاب قال الغسل بضم الغير اسمه الاغتسال الذي هو تعميم البدن بالماء وأصل الجنابة البعد وإنما قيل لمن جامع أو خرج منه المني جنب لأن ماءه بعد محله ويراد بهذا الباب الأحكام التي تتعلق بالغسل وتبين أسبابه وآدابه وغير ذلك وهو من جملة الطهارة المشروعة للصلاة ومن النظافة المرغبة فيها وإن كنتم جنوبا فاتطهروا كيف أن كل مساء كل مساء يعني على الأكل يقال قال الله تعالى وإن كنتم جنوبا فاتطهروا عدا ما فيه من فوائد صحية وقلبية فإن المجامعة حينما تخرج منه النطفة التي تعتبر سلالة بدنه وجوهره يحصل له بعد خروجها شيء من الإجهاد والتعب ويحصل له فتور وكسل وتبلد ذهن وركود في حركة الدم ومن رحمة الحكيم الخبير شرع هذا الغسل الذي يعيد إلى الجسد قوته وينشط دورة الدم في جسمه فيعود إلى نشاطه في شرع الله عز وجل من حكم وأسرار وفقن الله تعالى لفهمها والإيمان بها وإتداء الأصل في مثل هذه الأحكام التعبد والمرء لا يوقف عمله بالشرع على معرفة العلة أو الحكم وإنما البحث عن العلل والأحكام إنما يكون من قبيل زيادة الثقة والإطمئنان إلى ما شرع الله عز وجل فيجب على المرء أن يبادر بتعلم ما أمر به لا سيما في, في أمور العبادات ثم بعد ذلك ان بدت له الحكمة بها ونعمة وإلا فالأصل الامتثال وسبق أن ذكرنا هذا من خلال كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فأجابت به بالنص ولم تعرج على. ما يسميه البعض بيء الحكمة أو العلة أو نحو ذلك الحديث الثامن والعشرون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت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 وهو التأخر والاختفاء يعني إن سللت واختفيت قال ابن فارس الخنس الذهاب بخفية وخنس الرجل تأخر منه أي من أجله فانخنست منه أي من أجله حيث رأيت نفسي نجسا بالنسبة إلى طهارته وجلالته صلى الله عليه وآله وسلم كنت جنبا أي كنت ذا جنابه وتقع هذه اللفظة على الواحد والجمع المذكر والمؤنث كما ورد في القرآن والحديث قال سبحانه وإن كنتم جنبا فاتطهروا هذا إيه جمع وقالت إحدى أمهات المؤمنين كنت جنبا الحقيقة يعني هذا لم أعثر عليه وإنما كنت إيه أيوة نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فستي يعني فان من فراش النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا فستي فقالت كنت إيه حائضا أما كنت جنبا فهذه لم أعفر عليها من قول نساء المؤمنين لا ينجس بضم الجيم وفتحها سبحان الله تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس من الجنابة المعنى الإجمالي لقي أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وصادف أنه جنب فكان من تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه إياه أن كره مجالسته ومحادثته وهو على تلك الحال هنا قال إيه وصادف أنه جنب فكلمة لقيت فلانا صفة تصح ولا لا تصح إيه ها دي بالنسبه لك لي انت يعني. يعني البعض احيانا يتشدد في غير مواضع التشدد فاذا سمع اخر يقول لقيت فلان مصادفة او صدفه انكر ذلك عليه وليس هذا بمحل انكار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على, ولا على أموالكم ولا على أولادكم أم إيه تصادف ساعة إجابة صحيح كل شيء بقدر الله تبارك تعالى لكن هذا من باب المصادفة أي الأمر الذي لم يعد له الإعداد البشري الذي يترتب عليه ما يريد الإنسان فكلمة صدفة أو مصادفة هنا ليس فيه إيه؟ ما يستنكر نعم وهذا يعني صرح به الشيخ بن عسيمين عليه رحمة الله تعالى و ايه مينة اذا كان النبس سلم قال لها ما فيش هنا الافضلية اذا كانت توهم معنا فاسدا لكن اذا كان النبس سلم تكلم به وجاءت في لسان الشرع يبقى ليه نقول افضل ومش افضل التفضيل يحتاج الى دليل نعم لا مش مثله. قال فانسل في خفية من النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل ثم جاء إليه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين ذهب فأخبره بحاله وأنه كره مجالسته على غير طهارة فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال أبي هريرة حين ظن نجاسة الجنب وذهب لياغتسل وأخبره أن المؤمن لا ينجس على أي حال ما يؤخذ من الحبيث واحد تون الجنابة ليست نجاسة تحل او تنتعكد يا شخص عم? نعم. لا تحل البدن ولا تحل البدن? موجود عندنا تلت ضمار والاخير مشدده. اه? ولا الضبط طيب والسائل الاولانية. تحلوا. اه تحلوا نعم. يبقى البطاعة عندكم فقا. ما كانش داعي يعني لو ما شكلوهاش كان باعة. اه اه اه ضخير. يبقى تحلوا بالبدل. نعم. اه? اتنين. اتنين. لون الإنسان لا تنجس ذاته لا حيا ولا ميتا وليس معناه أن بدنه لا تصيبه النجاسة أو تحل به فقد تكون عينه أي ذاته متنجفة إذا أصابته النجاسة جواز تأخير الغسل من الجنابة رابع تعظيم أهل الفضل والعلم والصلاة ومجالستهم على أحسن الهيئات وأخيرا مشروعية استئذان التابع للمتبوع في الانصراف فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذهابه من غير علمه وذلك أن الاستئذان من حسن الأدى انتهى كلام الشارع رحمه الله تعالى ونضيذ بعض التعليقات أولا قوله وأصل الجنابة البعد منه قوله تعالى فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون أي عن بعد وقوله والجار الجنب فإن المراد به البعد جوازا في داره والبعد في نسبه وإن قربت داره وعن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال إنما سمي جنبا من المخالطة ومن كلام العرب أجنب الرجل إذا خالط امرأته فقال بعضهم وكأن هذا ضد للمعنى الأول في الممكن تأتي بمعنى وضده كما قلنا في القرء الطهر والحير فهو نظر إلى مسألة خالط امرأته يعني قرب منها وإحنا بنقول الجنابة من, من البعد فكأن كلمة الجنابة تأتي بمعنى القرب وتأتي بمعنى البعد فأنه من القرب منها وهذا لا يلزم فإن مخالطتها مؤدية إلى الجنابة التي معناها البعد يعني التعبير عن الشيء بما يقول إليه إني أعصره خمرا ولا يعصر خمرا إنما يعصر عنبا لأن الخمر سيصير لأن العنب بعد عصره سيصير خمرا فقال إني أعصر خمرا فهنا لما الشفع رحمه الله تعالى قال أجنب الرجل إذا خلط امرأته لأن هذه المخالطة مؤدية إلى الجنابة التي هي من البعد فليست الكلمة تعني اللفظ وإيه وضده نعم قوله وهو من جملة الطهارة المشروعة للصلاة ومن النظافة المرغبة فيها طبعا دليل الأول ما ذكره مع قوله تعالى وإن كنتم جنوبا فالطهروا ودليل الثاني قوله صلى الله سلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء فجعل إن الغسل سبب في ذهاد الدرن وقوله صلى الله عليه وسلم وذا أظهر حق لله عز وجل على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وسيأتي إن شاء الله قوله إن خنست من الخنوس وهو التأخر والاختفاء قال ابن دقيق رحمه الله الانخناس الانقباض والرجوع وما قارب ذلك المعنى وقال القزاج أي مضيت عنه مستخفيا منه وقوله تعالى فلا أقسم بالخنس انخناسها رجوعها وتواريها تحت ضوء الشمس وقيل إخفاؤها بالنهار وقد روي في هذه اللفظة فانبجثت منه بالجيم أخرجها ابن السكن وهي رواية في لفظ البخاري من الانبجاك وهو الاندفاع أي اندفعت عنه ومنه قوله تعالى فانبجست منه إثنة عشرة عين أي جرت واندفعت ويؤيد هذه الرواية قوله في رواية البخاري باب الجنب يخرج ويمشي في الأسواق فانسللت منه أي اندفعت عنه وفي رواية لمسلم رحمه الله تعالى فانحاد عنه أي مال وعدل وقال الترميدي رحمه الله معناه تنحيت عنه وروي في هذه اللفظة أيضا فانبخست منه من البغس وهو النقص حكاها ابن بقيق وأشار إلى اتبعاد القزاز لها ثم قال ووجهت على بعدها بأنه اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو مصاحبته مع اعتقاده نجاسة نفسه هذا أو معناه ذو ظن إن الجنوب ليس في مكانة ومنزلة ورؤية أيضا فانتجذت أي اعتقدت نفسي نجسا لا أطلع لمجالفته صلى الله سلم وأنا على تلك الحالة ومعنى منه أي من أجله حكاها ابن العربي رحمه الله ومعنى هذه الأقوال كلها فارجع إلى شيء واحد وهو الانتصال والمزايلة على وجه التوقير والطعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وآله وآله إذا كانوا يعظمونه في خص الصوت عنده فتذلك كانوا يعظمونه في مثل هذه الحال إنه لا يرضى أحدهم أن يجالسه وهو يظن أنه فيه شيء من النقص في شيء من النقص سواء كان النقاس أو غير النقاس يعني لا يرضون لأنفسهم أن يجالسوا النبي السلام إلا وهم على أكمل الأحرام رؤيت اندفشت قال المنذين وما أعلم لها وجها في اللغة ورؤيت انتجشت بالزير قال المنذري وهو من النجز وهو من النجز اي الاسراع وهو من النجي اي الاسراع وروية احتضثت من الاحتضاب بمعنى حبست لفت عن اللحاق به صلى الله عليه وآله وسلم وطبعا واضح أن كل هذه الروايات تؤدي إلى معنى واحد وهو ما ذكرناه أنه أدا أن يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو يجالسه وهو على هذه الحالة توقيرا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا في الحقيقة ليس من مستغرب لأن الأئمة الأعلام كمالك وثفيان وغيرهم كانوا يتحرون الطهارة الكاملة عند التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يقترون لأنفسهم أكمل الهيئات في حال التحديث أو رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يعتبرون نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بسواء قولون سبحان الله تعجبون نقل في العدة في الحقيقة يعني أنا كنت أتكلم قبل الدرس مع أحد إخواني على أن للأسف بعض كتب السنة أحياناً ينقل بعضهم ما لا ينبغي أن ينقل صحيح والرجل سلفي المنهج والعقيدة ولحو ذلك ولكن المشكلة ان الناقل ينبغي ان يكون على حذر وتيقض دائم ما اذا كان فينقل من بعض الكتب التي يبتهمون من صنفها بشيء من الخلل العقبي او المنهج كلان ده خاصة في الحديث اللي جاي انت بقى الفترة اللي عندك وشوف التعليق عليه الحديث الثاني اللي هو مش الحديث عائشة بباو في انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تصل من الجناده فعل كذا اذا تصل من الجناده هنا قال يعني ايه اذا اراد ان يفتس اذا اتصل فعلا طلعتم إذا قمتم إلى الصلاة. أو إذا أردتم القيامة إلى الصلاة لأني عندي فارينة تدعوني إلى ايه? او إذا دخل الخلاق قال.. أعود بالله من الخبث والخبائي. هنا قاله إذا أراد أن يأخذ. إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة. لكن ايه الحامل عندي؟ إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة عمل ايه؟ توقع لأني ما ينتعش عناقر آآآآآ. إذا قام إلى الصلاة توقع و داخل الصلاة. فقالوا إذا أراد أن والتاني اذا دخل الخناء قالوا اذا اراد ان يدخل لانهم ها يرون انه لا ينبغي ان يذكر اسم الله عز وجل بعد ان ايه بعد ان يدخل فعل فقالوا اذا اراد ان يدخل طيب ديت لها قرينة ودي لها قرينة فدعوا الى ايه الى ذكر الارادة هنا طيب الحديث ده كان اذا اغتسب بدأ ففعل كذا وكذا لين نحملها على الارادة هنا ماذا ما قلش اغتصل فعلا لا استنى بقى اللي جايب اقرأ بقى هنا قلت الزمخشار يبقى عينك لازم تكون فيه اصطرافك انت بتنقل عن الزمخشار مين اللي بينقل البثام هل بثام رجل مع فاسلي او يشك في ثلفياته او عقيباته الصحيح او منهاج الصحيح لكن دي قافة النقل من الكتب التي على نحو من هو هتنقل عن الزمخشار الزمخشار ده يعني يتارف الميدان في باب البيان كما يقول ابن القيم رحمه الله لكن مع هذا لابد ان انا الكثف الى ايه عقدته ومنهاجه الرجل معتاجري فلما يجي يقول الكلام ده اقربه قال الزمخريين عبر عن عرادة الكعل بالكعل إذا, اذا اغتسل كان المصري يقول اذا اراد ان يغتسل ده كلام عبر عن ارادة الفعل بالفعل. ليه? لانا الفعل يوجد بفاعل. وانا الفعل يوجد بقدرة الفاعل. أقفهم. فهي دي المشكلة. هتك ان احنا بنقول انك هتنقل يبقى لازم تكون متوق الحذر جدا. وانت بتنقل عن واحد معروف ان له شطحات عقدية او منهجية. وإلا ما فيش ده انكتنف. طبعا انا انا كنت اجعل اذا اغتسل اي ارابع ان يغتسل. ما ديبش لكلام الزبخشاري ولا كلام زير الزبخشاري. حتى اسلم على الاقل. فهنا مشكلة جميعي يعني طبعا انا اخار في ان انا امده لا عشان بزيئة دي. بزيئة ايه? اما إن, ان انت تنتمع بالكلية اذا خفت على نفسك من متابعة اصحاب الزيغ في العقيدة بالذات. تنتنى عن مطالعة كتبهم والنقل عنهم بالكلية؟ او اذا نقلت او اضطررت للناقل تكون ايه؟ متوخي الحذر وإلا على الاقل هتنوقع تكون ناقل للباطل ومشارك في اثنى انتشاره هنا عشان كده نقلت الجزئية دي فهو اقول لك فانت نقلت لنا احنا مش في العدة الوقتي فنقلت لنا الكلام ده ليه؟ علشان انا نبه برضو الجزئية قال قوله سبحان الله تعجب كل تنقل في من مين اللي في العدة صنعان والصنعان طبعا معروف بايه عقدتم ايه من جهة الاسماء والصفات كلب صلينا ضعيدا عن حيثة الاشياء اخلا في الاسماء والصفات كلب لكن شوف نقل ايه نقل عن الراغب الاصفهان ارهوله في معنى العجب حالة تعرض للنفس عند الجهل بسبب الشيء. ولذلك لا يصح على الله. كلامك صحيح او مصطحيح؟ لا الاول قبل دي. قبل دي اتنافى صفة العجب عن الله عز وجل بيضعه فوق اقتنى دي وايه اللي حملوا على ما فيه ان هم حملها على المعنى اللي بيأصل لمنه؟ وهل يلزم ان العجب عند البشر كالعجب عند الله تباره تعالى؟ هل يلزم ان الغضب عند الانسان كالغضب عند الله تبارك وتعالى او العكس مين يقول هذا? فيعني احباظت لنا الى لان اكيد الناس بفكرة طالما احنا في الوقت بنشرح في العمدة يبقى الناس هتشرح فكرة اللي هي العد. قلت نعم لا يصق على الله بهذا المعنى. العجب لا يصق على الله عز وجل اذا كان ناشئا عن الجهل بسببه اذا كان ناشئا عن الجهل بسببه فهذا لا يصح لان الله عز وجل احاط بكل شيء علم لكن صفة العجب لله عز وجل فبطة او من اه نعم قلت نعم لا يصح على الله عز وجل بهذا المعنى ولكن صفة التعجب او العجب ثابتة لله تعالى على قراءة بل عجبتوا ويسخرون كان بمسعود يقفعه بل عجب سوء رب الايه؟ الدمير الى الله سبرك وتعالى معك وحديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره للأسف سمعتها من البعض وقرب غيره طبعا نصيب الآن ايه؟ غياره من التغيير تغيير الحال من ابن وجاءت في رواية قرب خيره واخرى غيفه لكن المشهوره به هي رنجي مش غيره غيا بفتح الياء من التغيير او التبديل تغيير الحال وقرب غياره وانظر اليكم اذين في سيظن ان فتاه واامن ان فرجكم قريب حديث ابن وهب قال الشيخ العماني هذا الحديث طبعا في شخص الوسطي شير الإسلام أورده في الوسطية وهو بيشرحه وقال هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب وليس عجب سبحانه ناشئا عن كفاء في الأسباب أو زهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المطلوقين بل هو معنا بل هو معنا يحدث له سبحانه على مقتضاع مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه وهو الشيء الذي يستحق ان يتعجب منه بعد عمل حاجة تستحق ان انا اتعجب منها فاتعجب على ايه على النحو اللي يليق بيه والله عز وجل يتعجب على النحو الذي يليق به سبحان فاذا كانت الذات تخالت الذات اذا ايضا الصفات لابد ان تفارق الايه الصفات وان اشتركت فيه المعنى قال وهذا العجل الذي وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ربه هنا من آثار رحمته وهو من كنابه تعالى فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم واستولى عليهم الوقت وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة وحسبوا ألا وكون وراءها فرج من القريب المجيب فيعجب الله عز وجل منه وهذا محل عجيب حقا إذ كيس وقمطونا ورحمته وسعت كل شيء والأسباب لحصولها قد توفرت منها الايه؟ الدعوة ومنها الاضطرار امن يجيبه المضطرة اذا دعان هيبعا الاقل توفر عندنا ايه سببين والاضطرار والدعاء خمي بالاخلاص السبب متوفر ومقتضى الجواب موجود طب تقنط ليه لماذا تقنط وانت اذا دعيك مع اضطرارك الله عز وجل فبدل ان تصل الى مرحلة اليأس والقنوط عليك امن تأخذ بالاسباب التي امرك الله عز وجل ان تأخذ بها. ثم ترجو قرب فرج الله عز وجل. نعم. لهذا حصل ايه? التعجل نعم. ها. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره أو خيره عشان او غيثه. ينظر اليكم ازلين. فالازل الواقع في الشب. الازل الواقع في الشب. ينظر اليكم ازلين قنصين فيظل يبحث. وده برضو فيس بالشبك قال ايه? نعم. يعلم ان فرجكم قريب. وقال الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى في شرق الواقفية العجب هو استغراب الشيء ويكون ذلك لسببين يبقى هنا لما الراغب الاسخان جاء واحد نفل ايه هذه الصفة عن الله فبارك وتعالى لكن لو عرفتنا ان له سبب اخر يبقى هنا لا مانع انه تثبت الصفة بالمعنى الذي يليق بالله عز وجل قال السبب الاول خفاء الاسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجب منه قلت له ليه بتعجب او ليه بيعمل الشيء الفلاني ليه بيعمل الشيء الفلاني فأنا مش عارف ليه عمله فبالتالي بستغرب بهذا الصمية ففاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجب منه بحيث يأتيه ضغطة بدون توقع وهذا مستحيل على الله عز ودل إلى أثر ما قال والثاني ودل يهننا أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه بدون قصور من المتعجد بحيث يعمل عملا مستغربا لا ينبغي أن يقع من مثله وهذا ثابت لله تعالى لأنه ليس عن نقص من المتعجد ولكن عجب بالنظر الى حال المتعجب منه. ولكنه عجب بالنظر الى حال المتعجب منه. يعني لا ينبغي. ممكن انت تتعجب من واحد مثلا اخطراه على درجة عالية مثلا من الصلاح والالتزام. وتجدوا مرة مثلا بيانظر نظرة غير شرعية. السبب موجود وهو ايه? كنت تتعجب بالنظر. انت حارف السبب. لكن بتتعجب من ان الشخص ده انت ما ينفعش انك تنظر النظرة دي انت بالذات وان صبرت من غيرك او قبلت من غيرك فنتقدم ايه منك لان انت لك سمت وحال ووصف يبعث على ايه التعذب من صنيعك هذا لان ده لا يلقبك فان كنا عركين ومسلمين ان اي انسان له ايه من الى المرض حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فهنا بناقول انا عارف السبب كنت الرجل به؟ المرء السبب معروف ولكن الحال بقى هو اللي جعلني ايه؟ قال اذا كان دا يا جزنيا معنا بالسبب فهل يستبعد هذا على الله تبارك وتعالى؟ وهو قال اما سفة العجب لله ما تفضط لأنها نفأ عنه الجهل دي اتفضط؟ سبحانك هذا مهتان عظيم نعم. طول وفتي ما يأخذ من الحديث اثنين يعني يا شير ركز يقول لبض حتى لو كان من النبي صندما يسلم اه اه فتا قد عايز جاب يعني حلو اعنا ونبضة سلم ايه سين الدليل نشأ على كده من السنة الله يدار كتير عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرأة ثم دخل الى زينب ويتعجل ثم قضى اه معها ثم قال اذا انا لنجد الله ومعنى فكلم يكمل انت الحديث ازاي انا لنجد الله ومعنى بس اذا من قضية المرأة لان بالنظرة الفجائية معنى مش معنى لان نفسه لما يتعمى استغفر الله ولكن ممكن بالنظرة الفجائية يقفر من الرجل الى المرأة فبدل ما يعني يستكمل النظر ويقضي وطره من المرأة المحرمة يعمل ايه؟ ينصرف الى اهله ويقضي وطرها معها فاقول باعتبار الجبلة ان دا انصار والانسان بطبيعة يميل الى الرجل يميل الى المرأة والمرأة يميل الى الرجل هذا من, من هذا الجهد وبالتالي يقول ان دا ما يخفى سببه نظر الرجل والمرأة لا يخفى سببه لان هي مأسألة ايه؟ وقالت الشهوة المركبة فيه ده امر طبيعي ان اي انسان هينظر الى فالمرأة بهذا الدافع او بهذا السبب فالسبب معروف لكن ممكن لو واحد حاله يعني سيء او فاسد لا يستغرب منه انه ده امر ايه طبيعي بالنزاد اما واحد صالح لا يستغرب منه جدا فيستغرب ليه الحال حال الشخص دي لا لخفاء السبب على الايه اللي هو المتعجل ايو نعم. نعم. نعم. وبعد اذا كان رفتنا تعرفين. قوله فيما يؤخذ من الحديث رقم اثنين. كون الانسان لا تنجس ذاته لا ولا ميثا. طبعا قوله كون الانسان. الانسان يسمى الايه? مسلم غير المسلم. وحيا وميتا والحقيقة إن هذه المسائل فيها شيء من الخلاف سنحاول نشير إليه بسرعة قال ابن الملقم رحمه الله تعالى هذا الحديث أصلا عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا إذا هنا خصها شوي إذا استنقال الإنسان ده قال إليه المسلم فأما الحي فهو إجماع حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رتوبة فرجها. وأما الميت ففيه خلاف للعلماء وللشافعي رحمه الله تعالى فيه قولان ولهذا غسل وللحديث المذكور وذكر البخاري رحمه الله تعالى أيضا في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تعليقا بصغة الجزء المسلم لا ومجس حيا ولا ميتا ورواه الحاكم في مستدركه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا ثم قال ما زل كلام لابن الملقى صحيح على شرط البخاري ومسلم فقال الحافظ بقى في كلمة مقررة فقال الحافظ ضياء الدين في أحكانه إثناده عندي على شرط الصحية قلت أما الموقوف فرواه ابن أبي شيبة بإثناد صحيح فعن رقه البخاري رحمه الله تعالى مجزوما به تحت باب وصل الميت ووضوئه بالماء والسدر وعورد معه أثر ابن عمر ربي الله تعالى عنهما أنه حنف ابنا لسعيد ابن زيد وحمله وصلى ولم يتوبى قال وقال سعد أولا سعبد بن أبي وقاف رضي الله عنه لو كان نجسا ما نسسته فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس قال الحافظ ابن حجر رحمه الله المصلف يرى أن المؤمن لا ينجس بالموت وأن غسله إنما هو للتعبدي بثلاث من قال يغسل الميت لأنه بموته أكبره نجسا لا قال الغسن هنا لي التعبث لأنه لو كان نجسا لم يطهره الماء والسد ولا الماء وحده ولو كان نجسا ما مسه ابن عمر وما غسل ما من أعبائه قال وأثر ابن عباس وصله سعيد ابن منصور بإثناد صحية وأشار إلى رواية المرفوع من فريق عمرك وأبو عمر عن عكر ما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعمر له أوهام وإن وسط فيغلب على الظن أن رفعه من أوهامه على كل فالموقوف أصح واستدل لفهارة المسلم الليت بما رواه مسلم عن عباد ابن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن ابي وقاف رضي الله تعالى عنه في المسجد فتصلي عليه. فانكر الناس فارس. عليها فقالت ما اقرأ ما نسي الناس. ما صلى رسول الله سلم على سهيل بن البيضاء الا في المسجد. وجل السيدان بايه? يعني لو رأوا نجاسة الليتي ما أذنوا بدخوله المسجد وما أمرت عائشة رضي الله تعال عنها بمروره في المسجد ثم إن هذا الأمر حاصل إلى يومنا هذا فقلت وجه الاستدلال كون المسلمين إلى يومنا هذا يصلون على نوتاه في المساجد ولو كان الميت نجسا ما أدخل المسجد لما ورد من أحاديث تأمر بتنزيه المساجد عن النجسات بل وعن الحاضرات ولو كانت طاهرة فالبصاك والنصانة فغيره خيب الذين قالوا بنجاسته هو مذهب الحنبية وقول عند الشافعية والمالكية والحنبية وعن نس قول شاذب والحجرة قاسوا عن الحيوان الطاهر اذا من غير تذكية ورد هذا بانه قياس في مقابلة النص فيكون فاسداء. ويمكن ان يقام هذا قوات مع الفارق. بيه? هو طبعا الاصل من النسيش قياس مع النص. ومع هذا ايضا هو قوات لو صلح فهو ايه? او لو عميه? جاوز ان يقاس مع النص لكان هذا فاسداء. م. ليرة يقص على الحيوان هو حيوان. بس الحيوان ناصد. مفكر يعني. لا. يعني قد يكون ده فارغ. قد يكون ان ده من اثبات الفوارغ بين الانسان والحيوان. لكن هم بتكلم الان في هنا ممكن واحد يقولك لا. ده دفارغ بين فضلات وفضلات. لكن هم بتكلم هنا عن بدن وبدن. الحقيقة ان طبعا الحيوان حلال الاكل مقنوط لهذا الغرق يعني من حكم خلقة الحيوان ان يؤكل نعم ولا يؤكل الا بهذه التذكية وايضا مع التذكية التذكية ليكون حلالا طاهرا بخلاف الادم فانه لا يحل اكله حيا ولا ميفا واستدلوا ايضا لقلد النجاسة بما رواه ابن ابي شيبة حدثناه شيء عن منصور عن عطاء طبعا باسمات كل رجاله ايه ثقاء ان حدشيا وقع في زنزم ثماث فامر ابن الزبير عبد الله وكان اميرا على المبينا أن, ان ينزح ماء زنزم طبعا إسناده صحيح لو لعنعنت حشين ورؤية اوضا من طريق قتادة عن ابن عباس ان زنجيا وقع في ماء زمزم فانزل اليه رجلا فاخرجه ثم قال ليجتوا ما فيها من ماء لكن قتادة لم يسمع من ابن عباس قالوا فلو لم يكن الادمي نجس او ينجس بالموت لما نزل سماء زمزم بموت او لنا نزل سماء زمزم بموت الانسان فيه ولما كان هناك حاجه الى نزحه هل يصلح استبدال مثل هذا الاثر بيقول ليه طب نزحوا ليه طب نزحه ليه الضغط الاكثر يعني, هو يعني, يعني ده ده ده من ده بيعدي عليه ها يعني مشكوب ان هو يعني دي اه يا اما تصعد عليه يعني لا ممكن يقتلوا العين اللي هي بتخرج بتتدفق منها وبعد ذلك ينجحوا الجزء ده ويتركوها كانت الا اللي بعد كده ان انا بنت تتخلص موضوع ثاني لسا هيقش ف... <تصفيق> طيب إذا كنت مرحبا فهو ابتداء عن هذا الاستدلال بوجهه الوجه الأول قالوا أخونا محمد أخليك ثاني الوجه الأول إن هناك من يباعث هذا الأثر ولا يثبته ومنهم سفيان الدعيين رحمه الله تعالى فقد روى عنه البيهقي أنه قال أنا بمكة منذ سبعين سنة لم أرى أحدا صبيرا ولا كبيرا يعرف حبيث الزين الذي قال إنه مات في زنزل وما سمعت أحدا يقول ينزح زنزل هذا الأول فعلى فرض صحة هذا الأثر أو هذه الآثار فالأصل أنه في كل موقوف وتعل الصحابي إذا خالف المرفوع فلا يعتب به لأن يكون هذا على سبيل الاستهاد منه واستهاده قد يقبل وقد لا يقدر قد يوافق الصواب و لا يوافق الصواب آه. طب ايه المطوع اللي بيخالف الموقوف الوقتي ايه حديث ابو غيره الله يدرك نعم حديث ذئر بضاعة ده افرح لان مثلا سؤال عن ذئر بضاعة و ما فيها من انتا و الحياب ولحم الكلاب ونحو ذلك فقال الماء لا ينجسه شيء الماء طهور لا ينجسه شيء فاذا كان يقبل الماء مع ما يلقى فيه من النجاسات المعلومة مع عدم تغير اوصافه يبقى من ذات اولى ان ينظر الى بئر كثيرة المياه وماء وقوع شخصته مع ان الشخص يعني اسوء ما يقال انه ايه مثل هذه القاذورات او النجاسات التي سئل النبي صلى عن مخالطتها لايه لنقب ارضاعه نعم ا سلمنا ان طبعا لا سيما ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما نفسه كان يرى ايه كان يرى عدم نجاسه النيل يبقى هنا نستطيع ان نقطع بان ابن عباس لو ثبت انه امر بنزح البيت لا يمكن ان يكون امر بنزحه لاجله النجاسه طب في حاجه ثانيه دعت الى ايه الى الامر بنزحه ان ثبت انه لانه هو صرح بان الميت لا ينجس خلاص واذا صرح بذلك وهو آل زنجيا الزنج ده ممكن يكون مسلم وممكن يكون غير مسلم فإما أن نقول إن ابن عباس بيفرق بين المسلم وغير المسلم أو نقول إن الزنج ده كان مسلم وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى طهارة النيس المسلم وبالتالي يكون أمره بنجح البئر لو سبب لا لأجل النجاة ولكن هيكون لإيه معلوم إن البئر بيكون عميق ولما واحد ينزل للبئر مش هينزل سليم صار زي ما بيقول ممكن يصنع من الايه? النزيل. والنزيل ده قد يكون غزيل. فيلوث الماء. ويظهر اثره في الماء. وشوف بجدان ما يدوث. ليه? لأنه حرام. بغض النظر عن القول بايه? بالنجاح. سلنا القول ادنى حاجة ان ايه? بهذا البئت ده على فرض نعمة. وهناك من فرق بين الميت المسلم والكافر فقالوا بطهارة الأول بخلاف الثاني وهو اكتيار ابن حزم رحمه الله تعالى واستدل بعموم قوله جل وعلا إنما المشركون نجل وهذا مطلق يشمل حال الحياة وحال الموت وبمفهوم حديث الباء حديث الباب حد ليه؟ المؤمن لا ينفس فمفهومه غير المسلم ينفس. بقى نحن قولنا ايه المسلم بقى? ايه هو عرفه. ايه ماشي ايه هو المسلم خلفه ده? ما عرفنا عمد كده كم مرة? لا ما تقوليش مثال انا اقوله عرفه الاول وبعدين نشوفي الامثلة بتاعتك. اثبات. نقير. ها? حكم المنطوط. للمسكوت عنه يبقى احنا عندنا منطوق ها مذكور حكمه وفي حاجه مسكوت عنها ضد المنطوق ده يبقى ندي ايه ضد الحكم يبقى احنا عندنا حكم منطوق ونريد حكم مسكوت عنه ضد المنطوق يبقى نعمل له ايه نعطيه ضد الحكم اثبات ما يقيد حكم المنطوق للمسكوت عنه فهنا المنطوق المسلم حكمه لا ينجس ضد المسلم الكافر فإذا كان المسلم لا ينجس يبقى الكافر ينجس بمفهوم المخلفة الحقيقة ده يجعلنا نبحث مسألة المشرك هل هو نجس نجاسة عين أم طاهرة الجمهور من الحنفية والملكية والشفعية والحنابلة على طهارة بدنه وقيل بدنه نجس مطلقا هو قول في مذهب المالكية وإليه ذهب بن حزم رحمه الله تعالى فاستدل بالآية إنما المشركون نجس باعتبار أن كلمة نجس تعمي نجاسة العين كما هي حقيقتها الشرعية ولما تقول الشيء الفلاني نجس يبقى الأصل إيه نجاسة عين طيب لو قلنا بقى نجاسة اعتقاد أو نحو ذلك يبقى لابد من إيه من قرينة تجعلنا نفرط الحقيقة الشرعية ونذهب إلى, الإيه؟ إلى المجاهد نعم. وأجيب بأن الحكم معلق على وصف وهو الشرك والشرك نجاسة معنوية كما أن الإيمان طهارة معنوية نعم. في قوله صلى الله عليه المؤمن لا ينجز حمل المعنى على الحقيقة الشرعية أو حمل وحمل المعنى على الحقيقة الشرعية هو الأصل إلا إذا وردت قرينة تمنع من إرادة الحقيقة الشرعية وقد وجدت هذه القرينة وهي إذاحة نساء أهل الكتاب وإذاحة فعامهم والعادة جريب إيه الرجل الذي يخالط امرأته الكتابية هيصيبوا من لعبها وعرقها ولا لا طيب طعمهم هل هذا الطعام تنالوا أيديهم ولا لا فإذا كان البدن المرأة الكتابية نجس وطعمهم اللي نالتوا أيديهم النجسة النجسة تنتقل ولا هتنتقل ولا مش هتنتقل؟, هتنتقل هتنتقل هتنتقل من اليد إلى الطعام ومن البدن إلى البدن لو كانوا امجاسا ما جاز معاشرتهم ولا طعامهم. نعم. وكذلك ايضا دخول المشرك المسجد بان واحد فالله طيب اهل الكتاب. فلعله قصد الايه? الكافر المشرك غير اهل الكتاب. طيب حديث ثمانة بن قثال رضي الله تعالى عنه لما ادخل المسجد وربط في المسجد ثلاثة ايام. هيأتي ان شاء الله الحديث بلفظه. يبقى هنا دي قريلة تجعلنا نعجل عن الحقيقة الشرعية إلى, الإيه؟ إلى المعنى المجازي وإن نجاسة هنا ليست فيها نجاسة البدن وإنما نجاسة الاعتقاد أو إنهم يخالطون النجاسة فوصفوا بها لكثرة مخالطتهم إياها كما سأتي في كلام ابن المنقر لابن نقول هنا أن الأصل أن تحمل بالالفاظ على حقيقتها الشرعية الا اذا وردت قرينه تدل او تحيل حمل هذا اللفظ على حقيقته الشرعية يبقى ان ايه نعد الى المجاز قال برضه هنا دقائق طيب لا هو انا اتخبطتني دقيق انتظر مش قال ابن المنقذ تبعا لغيره المراد نجاسه الاعتقاد والاستقدار وليس المراد أن أعضاءهم نجسه كنجاسة الدول والغائط ونحوهما أو المراد أنهم لا ينفكون عن النجاسة بعدم تحرزهم منها يعني يشربون القمر ويأكلون الميت والخنزير ونحو ذلك ولأنه يقال للشيء نجس بمعنى أن عينه نجسة وبمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له فينبغي ان تقول ايه ممكن تقول ايه ثوب نجس ليه لان اصابته النجاسه فاحنا كذلك المشري ممكن يكون نجس باعتبار ان كلمه النجاسه بتطلق على العين وتطلق ايضا على من تنجس باصابه النجاسه له نعم فينبغي ان يحمل على الثاني اللي هو وبمعنى انه متنجس باصابه النجاسه له فينبغي ان يحمل على الثاني كان نجاسته بإصابة النجاس واستدل أيضا بحديث لما قالوا بإيه بنجاست المش بحديث أبي فعل بالخشني رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم الحديث فقال نبي إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها قالوا لما لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال آنيتهم إلا بعد غسلها بل ذلك على نجاستها وإذا كانت آنيتهم نجسة فمن باب أولى أن تكون أبدانهم نجسة كذلك ليه؟ لأن النجاس انتقلت من الأبدان الى الأنية يعني هكذا يظنون وأجيب بجوابي الأول لو كانت العلة النجاسة لأمر بغسلها مباشرةً ولما نهى عن استعمالها مع وجود غيرها سواء كانت طاهرة أو نبس أنه قال إيه إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيه طيب ولو كانت العلة النقاسي كان قال إيه اغسلوه لا من الأول كان قال اغسلوه يا رسول الله إحنا في قوم أو في أرض قوم أهل كتاب في آنية من آنيتهم فيه. ناكل فيها كان يقول إيه اغسلوه لكن لما يقول لا تأكلوا فيها ويمنع عن الأكل يبقى ده هل لأجل النجاسة ممكن يكون لأجل النجاسة والأجل أشياء إيه أشياء أخرى فمن قال إن هي النجاسة هنا متعينة يبقى عليه الدليل نعم طيب فإن قيل النهي يقتضي التحرين لا تأكل فيها يبقى النهي هنا يقتضي التحرين قلنا نعم لكن لما أذن لنا بأكل طعامهم المصنوع بأيديهم وفي آنيتهم بل وأكل النبي صلى الله عليه وسلم طعامهم بل ذلك على أن الغسل من باب الاعطياط والاستحباب يؤكد الوجه الثاني أو الجواب الثاني وهو أن حديث أبي فعلبة ورد في قوم كانوا يأكلون في آنيتهم الميت والخنزير ويشربون فيها الخمر ولذا أمر بغسلها إن لم يوجد غيرها ثم رواه الطيالصي من طريق أبي قلابة عن أبي فعلبة لكن أبو قلابة لم يسمع من أبي فعلبه رضي الله تعالى عنه واستدل أيضا بمفهوم الحديث المتقدم اللي هو المؤمن لا ينجس وما تقدم في جواب الآية هو نفس الجواب عن الحديث ليه؟ لأن الآية منطوق إنما المشركون نجس والمنطوق أقوى من المفهوم فإذا رضضنا دلالة الآية وهي أقوى في الاستدلال يبقى من ذات أولى أن نحن نرد دلالة الحديث طبعا اللي قالوا أنه طاهر وهذا طبعا الأصل الأصل هو طاهر ممكن نتمسك بالأصل وخلاص لكن أيضا عندنا معبضات لهذا منها قوله تعالى وطعاموا الذين أوتوا الكتابة حلوا لكم وطعامكم حلوا لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم وجه الدلالة إنه يلزم من حل طعامهم لنا مع مباشرتهم لها طهارة أبدانهم كما أباح لنا نتاح نسائهم ويلزم من المعاشرة الزوجية مباشرة كل واحد من الزوجين للآخر وهذا لا يسلم من إصابة عرقهن وريقهن فدل على طهارة أكسادهن وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من شاة اليهودية المسمومة وفي الصحيحين من حديث أبي هرير رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاء درجم من بني حنيفة يقال له ثمانة ابن أثال فربطوه بسارية من ثواري المسجد وجل استدال احنا قلنا عليه قبل كده لو كان الكاثر نجسا ما أدخل المسجد أصلا قد يقال إن أدخل بدون علم النبي صلى الله عليه وسلم نقول فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على البقاء في المسجد ثلاثة أيام متتابعة يأتي ويعرض عليه الإسلام وكذا وكذا ثم اليوم الثاني والثالث فلو كان نجساً لأمر بإيه؟ بإخراجه نعم. لكن اعترض على هذا الاستدلال بأن الحديث كان قبل النهي عن دخول المشركين المسجد في قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرار باعتبر أن الآية مدنية مدنية يعني مدنية وهذه الواقعة مدنية أيضاً لأن روى الحديث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه والاصل ان هو متأخر الاسلام على كل لو ثبت ان الآية كانت بعد الحديث فيجاب عن ذلك بان النهي عن دخول المسجد الحرام لا يشمل النهي عن دخول غير من المساج وهذا النهي ليس خاصا بمسجد الكعبة بل ينهى عن دخول الحرام كل الحرام نعم وإن كان باقي الحرم قد يتبول فيه الإنسان ويتغوض فهذا نهي خاص عن الحرم كله لا عن المسجد فلا يقاس عليه غيره من البقاع إلا إذا ورد الدليل بذلك ومن الأدلة أيضا ما رواه البخاري عن عمران بن حسين وأصل الحديث أيضا في مسلم من حديث طويل جاء فيه أن النبسلم وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة وأن أحد الصحابة كان مجنبا فاغتسل من ذلك الماء ومنها أنه لم ينقل عن النبي, توق... عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توقي الكفار وقد كانوا معهم في مكة قبل الهجرة كما لم ينقل توقيهم لأهل الكتاب في المدينة ولو كانوا أنجاسا لا نقل توقيهم لهم وغسل ما أصابهم منهم ولا شك أن هذه الأدلة أقوى من سادقتها وأسلم من الاعتراض فيترجح القول بإيه؟ العمل بمجبه ويطهارة المشرك نعم قال ابن دقيق رحمه الله وإذا ثبت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه طرهيران سواء كان محدثا أو جنبا أو نفسا وهذا كله بإجماع المسلمين وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمول على الطهارة حتى تتبين النجاسة فاجوز الصلاة في ثيابهم والأكل معهم إذا غمسوا أيديهم فيها إذا غمسوا أيديهم فيه ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة وقال فابن حزم الإجماع فدع نجاسة عرق الكافر عملا بالآية السالفة وقد أسلفنا الجواب عليه نكمل إن شاء الله المرحل لديك